هذه ا ل ق ص ة تلك ا ل م ع ل م ة ي و اسمعوا ماذا تقول تقول هذه ا ل م ع ل م ة وهي م ر ش د ة ط ل ا ب ي ة في تلك ا ل م د ر س ة تقول استغربت من ثلاث أ خ و ا ت هؤلاء الثلاث ا ل أ خ و ا ت يدرسون في صف واحد والعجيب أ ن هؤلاء ا ل أ خ و ا ت كل يوم, واحد وكل يوم واحده منهم ت ص ر ح و ث ن ن يغيبون ت ي اثنتين ل ي و واحدة م تصرح ثنتين يغيبون بكرة تصرح الثانية وثنتين يغيبون والثنتين والثاني بكره بعده الأولة تصرح تصرح الثالثة والثنتين الأول يغيبون فاستغربت هذا المنظر يتكرر كثير و هذا الوقع يعني غالبا دائما دائما دائما يتكرر قالت امكن عندهم اشغال في البيت عندهم كذا فكانت ا ل ط ا م ة ي ه ا ا ل ح ب ا ب و كانت ا ل م ص ي ب ة و كانت تلك ا ل ق ا ص م ة التي والله قصمت ظهر كل من يسمع تلك ا ل ق ص ة تلك ا ل ق ص ة ي ه ا ا ل ح ب ا ب ف إ ذ ا بتلك ا ل م ر ش د ة ا ل ط ل ا ب ي ة تنادي إ ح د ى الطالبات وعندما نادتها أيها وجمعتها واتت بها في مكتبها ف إ ذ ا بها تقول لها يا فلان وش ا ل ق ص ة أ ن ت م ا ل آ ن كل يوم و ا ح د ة منكم تصرح وثنتين يغيبون وش ا ل ق ص ة ليش أ ن ت تصرحين وخواتكم يغيبون من ا ل م د ر س ة قالت عندنا شغل في البيت قالت لا علميني وش اللي عندكم حتى أ ن ه دخل بعض ا ل و س و س ة و بعض الشيطان و بعض الظن و كذا فما كان يو احباب الجواب من تلك ا ل ط ا ل ب ة إ ل ا أ ن دمعت تلك الدمعات على خدها دمعت تلك الدمعات لتجاوب لتلك المعلمه عن ذلك السؤال فكانت ا ل ق ص ة ت أ ث ر ت ا ل مدرستهم وقالت وش ا ل ق ص ة ف إ ذ ا بالطالب و العباب تقول نحن والدنا متوفي وليس لهم عائل بعد الله عز وجل إ ل ا والدتهم و والله والحباب تقول ما يملكون مصروف اليوم مصروف اليوم ما يملكونه بل والله يا أ ق و ا ن أن ا ل ط ا م ة أ ن هذه ا ل ط ف ل ة أ و الطالبات إ ذ ا صرحت ا ل و ح د ة منهم راقبتها ا ل م د ر س ة ف إ ذ ا ب ا ل و ح د ة إ ذ ا خلصت ا ل ف س ح ة تروح ا ل د و ر في سطن الزباله وانتم كرامه باقي س ن د و ت ش ا ت اللي كانوا ي ك و ن ه ا الاطفال فبحثت عن السبب ف إ ذ ا بهم هؤلاء أ ي ت ا م ي والاحباب ووالله ما يجدون ما ياكلون والمصيبه ا و ل واحد يا أخوان تلبسها يا و م وثنتين ع ن اخوان وحدها ما تجد ما تلبس يا أخوان والله الذي لا اله الا هو انها ق ص ة ح ق ي ق ي ة تقول أ ن ا أ ل ب س الثوب هذا عشان خواتي يغيبون عشان ما معنى ثوب ما معنى إ ل ا ثوب واحد ونبقى على الثوب هذا يا اخوان و ا ل أ ك ل تقول والله ما ن أ ك ل إ ل ا ندور الخبز اليابس ونحطه في مويه و ن أ ك ل ه و ح ن ا نتنعم بنعم الله عز وجل الظاهر والباطن ونحن في ن ع م ة نسال الله عز ز ج ل ان يديمها فقل و يا واحباب كم والله من دمعات والله كم من أ ن ا س ينطوون انا الليل و أ ط ر ا ف النهار ب ا ل أ م ر ا ض والاهات و أ م و ر ما يعنبها الله عز وجل لكن هل مسحت دمعه اليتيم هل مسحت على راس اليتيم هل شعرت في حال ا ل أ م ة هل وقفت مع اناس أ ي ت ا م و كفلت أ ي ت ا م و حسيت بشيء من اللي يحس به الواحد ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم يقول من لم يحمل هم المسلمين ليس منهم فقل يا اول الاحباب ليس ا ل ع ب ر ة ب أ ن نسمع الكلام الكثير هذا لكن ا ل ع ب ر ة نطبق يا اول الاحباب انادي من هذه الساعه يقول احبابي كل واحد منا يمسح ل ب ع ه يتيم كل واحد منا يبحث عن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ويفتح لباب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة كل واحد منا يا اخوان يبحث بان يكون مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة كل واحد يا اخوان من هذه ا ل س ا ع ة ي ب د أ من ب ك ر ة من ب ك ر ة يا اخوان من بكره من انعم الله عزل عليه والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو إ ن لم يقدم لنفسه خير والله ما أ ح د يقدم عنه يسألونك ماذا قل ما أنفقتم أحنا قل ينفقون ماذا ما ما أ ن ف ق ت م من خير فللوالدين والاقربين واليتامى, والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم والله يا أ خ و ا ن تاجر من أ ك ب ر التجار والله يا أ خ و ا ن الذي لا يرهل له أ ن أ ه ل الخير و أ ه ل الجمعيات ي أ ت و ن يا افلان تبرع يا ف ل ا ن أ ن ف ق والله ما يعطيهم شيء والله الذي لا اله الا هو يخوان يوم توفاه الله عز وجل والله أ ن أ ب ن ا ء ه ما اشتروا له من ثروته كفن حتى يكفنونه ما اشتروا له كفن حتى يكفنونه والله ما اشتروا له يقول والله ما نشتريه ل ل أ ن ه كان قاحط على عياله ولا يعطيهم ولا يتصرف ولا, ولا يتبرع ولا ينفق فكان الجزاء من جنس العمل مات أ ي ه ا الاحباب والله الذي لا إ ل ه الا هو احد ا ل أ خ و ا ن في الجمعيات ا ل خ ي ر ي ة تبرع عليه في م غ س ل ة ا ل أ م و ا ت بكفن وكفن ذلك الرجل و صلوا عليه و ادعوه وبقى ذلك المال و والله الذي لا إ ل ه الا هو س ي س أ ل عن ذلك المال كله و سيحاسب عليه كله و سيتركه كله ف أ ق و ل يا ا ل أ ح ب ا ب من هذه ا ل س ا ع ة ب ك ر ة كل واحد منا ن الان يسمعنا في هذه ا ل س ا ع ة من ب ك ر ة اقرب ج م ع ي ة عندك اقرب ج م ع ي ة خ ي ر ي ة اقرب من ا د و ي ع ا ل م ي ة اقرب ناس يدلونك على اهل الخير من ب ك ر ة ولا بشرط ا ن تحصل ج م ع ي ة ا س أ ل عن البيوت كل واحد منا في ح ا ر ت ه ا س أ ل البيت الفلاني في ه ناس ا ي ت ا م في ه ام ا ي ت ا م من ب ك ر ة اصير خلاص انا اتكفل بالبيت هذا خلاص 「す و ل الهموم اللي بقلبي توضا حزن الكتاب صفحه امسا م ل الهموم حال اليتيم اللي هموم التحدى وجرح الكلام اللي ب ذ ت تكلم ر س ا ل ت فيها حروف المعاناه وفيها كثير من ا ل ع ن ا كم وكم بعيونهم ذنبه وماضي خطايا ص ي ح ي ي م ا والمواجع خفايا ودموعينا بالمعانيته